يُبصّرونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْلِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ أَلَابِ يَوْمِ إِذِمْ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤِيِّهِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِي كَلَّا إِنَّهَا لَظَّاء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 بشهاداتهم قائمون، والذين هم على صلاتهم يحافظون، أولئك في الجنة مكرمون، فما للذين كفروا قبلك مهضعين، عن اليمين وعن الشمال عزين، أيط مع كل مئم من منهم أي دخل جن؟ نعيم. كلا إنا خلقناهم مما يعلمون